أخل الإسلام يا ولدي أرى قد وهى جلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي وبات يدور في خلدي بأني فيك ممتد أخل, أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي وما تدور في قلبي اني فيك ممتد وانت كما اراك فتى تحن الى الجهاد متى وانت كما اراك ترى سيل الفساد يعتا وراح الظلم يشتد أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهج لذي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهج لذي وبات يدور في خلدي اني فيك ممتد فهيا قم وخذ عني وكن حيث انتهى ظني فهيا قم وخذ عني وكن حيث انتهى ظني اخا مجد وثق أني بما أوتيت أعتد أخ الإسلام يا ولدي أراني قد وهاجلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهاجلدي وبات يدور في خلدي بأني فيك ممتد أرى الإسلام يعتصر ودور ركحين احتضروا أر الإسلام يعتصر ودور حين احتبروا مراد الله ينتصروا وليس من الفدى بدو اخل اسلام يا ولدي اراني قد وها جلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وها جلدي وبات يدور في خلدي بأمني فيك ممتد فسر واستلهم الآية وخذ بيمينك الله يا فسر واستلهم الآية وخذ بيمينك الرايا ونصب عيونك الغايا يكن في حدك الحد أخ الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي وبات يدور في خلدي لأنني فيك منتد أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى جلدي أخل الإسلام يا ولدي أراني قد وهى وبات يدور في خلدي بأني فيك ممتدون